غدر المال لما افترقنا كل واحد راح لحاله عشت بعدك وانت عايش هو الزمان عاشق آه غدر المال لما افترقنا كل واحد راح لحاله عشت بعدك وانت عايش والزمان ولا شيء تيت قول لي كان بين ما بينا ما ضاع عايش للنهارده ليه عايزنا نعيدو تاني لو رضيت انا عمري ما كنت اتوكلت يا اللي بينا ما ضاع عايش للنهارده ليه عايزنا نعيدو تاني لو رضيت انا عمري مش غريبة معرفتك زي اول مرة شوف